سابهم. وهم في غفلة معرضون فها هي العلامات تترى، تطاول الففاة العراف ووسد الأمر إلى غير أهلا ورأينا الكاسيات العاليات شربت الخمور واستحلت المعاذب بالإناد وانتشر الرباء وتركت الصلاوات فماذا ننتظر يا رفي قدر؟ انتظر یا رب